أحشيها بصدق المصريحة يلمشاي اخذ مني نصيحة نصيحة حسينية أمنيتي أن تتقبلوها من خادم أقدامكم زياد الحمداني كتبها الشاعر الحسيني عمار القرعاو الرميثي ولكم الأجر والثواق يلمشاي اخذ مني, نصيحة. أخذ مني نصيحة. نصيحة أحشيها بصدق المصريحة يا المشايخ تد مننا نصيحه احكيها بصدق والمصاريحه يا المشايخ تد مننا نساء وشيب ورجال اخاطب كل الاجيال نساء وشيب ورجال اخاطب كل الاجيال يا المشايخ تد مننا نصيحه يا المشايخ تد مننا نصيحه ابدو تحسين لا تنسى الصلاة برقب تكديا أبدو يا الشباب القصدة تحسين لا تنسى الصلاة برقب تكديا من تمشي بتواضح واحذر العين من تمشي بتواضح واحذر العين اخذرك تمشي زين بالنساوين احذرك تمشي زين بالنساوين حسين عليك يا اخاطب كل الاجيال حسين عليك يا امال كل الاجيال يا المشايخ خذ مني نصيحه يا المشايخ خذ مني نصيحه اخطيها يا المشايخ ذن من نصيحه احكيها بصدق والمصاريحه يا المشايخ ذن من نصيحه نساء وشيب ورجال اخاطب كل الاجيال نساء وشيب ورجال اخاطب كل الاجيال يا المشايخ ذن من نصيحه يا المشايخ من نصيحه تمشي <تصفيق> زين يا ختو تاج راسي يصير سندرج يا تمشي من جنبي يا تاج راسي يصير سندرج يعقال الشرف لا يخف صبرك يعقل الشرف لا بصبرك اذا قصرت الله ما يعذرك اذا قصرت الله ما يعذرك ترى الشيطان حيال اخاطب كل لجيال ترى الشيطان حيال اخاطب كلي لجيال يا خذ مني نصيحه يا المشايخ خذ مني نصيحه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 يا المشايخ يدمن من نصيحه عذب اللي صارت اسلحه حكال الاول بالخطر نعرف النخال عذب اللي صارت اسلحه حكال الاول بالخطر نعرف النخال والبلوطوت من تصير لهوال والبلوطوت من تصير لهوال لو ضيعت تعب ايام ومياه للي ضيعت تعب ايام وميال لا ما عيد موال اخاطب كني لاجيال لا ما عيده موال اخاطب كني لاجيال يا من نصيحه يا المشايخ اذ من بصدق المصارحه من نصيحه احكيها بصدق يا المشايخ من نصيحه نساء وشيب ورجال اخاطب كل الاجيال نساء وشيب ورجال كل الاجيال يا من نصيحه يا المشايخ اد من نصيحه اول موكب يصير بطريقه ينصب المرتضى وهذا حقيقة اول موكب يصير بطريقه نصب المرتضى وهذا حقيقة اخلص بالعمل تاخذ وثيقة اخلص بالعمل تاخذ وثيقة مو مثل لي دور عن صديقة قوم مثل يدور عن صديقه حشاكم منها هالأفعال اخاطب كل اللي أجيال حشاكم من هالأفعال اخاطب كل اللي أجيال يا المشايخ ذ مني نصيحه يا المشايخ مني مني نصيحه يا المشايخ اد مني نصيحه احكيها بصدق ومصاريحه يا المشايخ اد نساء وشيب ورجال اخاطب كل الاجيال نساء وشيب ورجال اخاطب كل الاجيال يا المشايخ اد مني نصيحه يا المشايخ اد مني نصيحه حالات ملتزم ضابط صلاتي. وخلص للاله بكل حياتي شاله الملتزم ملتزم بضبط صلاته مخلص للاله بكل حياتي يعكس صوره من احسن صفاته يعكس من احسن صفاته مش يطلب اللي ياكن ما يطلب ليك كل امنياتي شريف بكل الاحوال اخاطب كل الاجيال شريف بكل الاحوال اخاطب كل الاجيال يا المشايخ ذ مني نصيحه يا المشايخ ذ مني نصيحه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Ya al-mashayikh minni nasiha ahkiha bi-sidq kul masariha ya نساء وشيب رجال اخاطب كل الاجيال نساء وشيب رجال اخاطب كل الاجيال يا المشايخ اد من نصيحه يا المشايخ اد من نصيحه والمرى اذا كانت ذبيه تتخيل مشث بالغاضري والمرى إذا كانت ذبيه تتخيل مشت بالغاضرية ينظرها يوصفها نبيه ينظرها يوصفها نبيه نلقبها الغيور الزينبيه نلقبها الغيور الزينبيه تقيم بضرب الاعمال اخاطب كل الاجيال تقيم بضرب الاعمال اخاطب كل الاجيال يا المشايخ ذ مني نصيحه يا المشاي اخذ مني نصيحه احكيها بصدوح المصارحه والتوزيع احمد الشمري كلمات والحان الشاعر الحسيني المبدع عمار الدرعا والرميثي أداء الرادود الحسيني الملة زياد الحمداني تم تسجيل هذا العمل في استوديوهات ومؤسسة زين العابدين الإسلامية في مدينة السماوة ونسألكم الدعاء